ما زلنا ننقل لحضراتكم تفاصيل الاحتفال الديني الذي يحيي كبار المكرهين في مصر الشقيقه ايها المستمعون الكرام الشيخ عبد الباقي محمد عبد الصمد يلقي علينا من ايات الله البينات ما تيسر من سوره مريم عز تن زكريا tam ki and in Altyazı o ấy dəni u Məl mələ Hola oh. se ho tokemmi Kove lu ne min